يرد و ل ت ص ا ح ب ر س ا ل إلى غلاة ل ة ا ت ر ي ف و ك ا ن ه ذ ا ا ل مجلس في ليلة ا ل م ي س ا ل س ا د س من ا ل م ن ا ل ع ا م ا ل م ا ل س والمجلس والمجلس والمجلس والمجلس ن ب د أ هذه ا ل ل ي ل ة إ ن شاء الله تعالى في ذكر الاصول البدعيه ل ج م ا ع ة التبليغ والدعم و أ ن كنا قد انتهينا في المجلس السابق من ذكر ا ل أ ص و ل البدعيه لحزب ا ل إ خ و ا ن المسلمين وذكرنا فتاوى أ ه ل العلم في ش أ ن هذا الحزب وكان هذا في صدد الرب ومعلى محمد الشبهة التي أثارها الداعية أثارها الواعد حسان في رسالته في إ ل ى غلاه التجريح يعني من انه أ ت ى بفتاوى ق د ي م ة م ج م ل ة ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة بالبحوث والافتاء ب ا ل م ن ل ك ة يظن ع ن ي ي السامع ا لها س ا م ع ل أ ن علماء اللجنه الدائمه يدخلون هذه الفرق و ا ل أ ح ز ا ب في حيز أ ه ل ا ل س ن ة والجمعه ف أ ت ي ن ا بالفتاوى ا ل م ف ص ل ة يعني ا ل ن ا س خ ة أ و ا ل م ب ي ن ة لهذه الفتاوى ا ل م ج م ل ة والتي تبين لنا منها أ ن العلماء الكبار من أ ع ض ا ء ل ج ن ة ومن غ ي ر ه ا يعني يحذرون من هذه الفرق و ا ل أ ح ز ا ب ولا يدخلون هذه الفرق و ا ل أ ح ز ا ب في حيز أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة كما صرح بهذا ا ل ع ل ا م ة ا ل إ م ا م رئيس ا ل ل ج ن ة الدائمه سابقا ابن باز رحمه الله تعالى وكذلك ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي ابن و س ي م ي ن والفوزان ل آ خ ر العلماء نقول <تصفيق> أ و ل ا ً من ن س ب ة ج م ا ع ة ا ل ت ب ل ي غ والدعوه <تصفيق> كيف ن ش أ ت هذه ا ل ج م ا ع ة يذكر لنا ن ش أ ه ه ذ ه ا ل ج م ا ع ة الشيخ و ص ي ف الرحمن في كتابه نظره ا ع ت ب ا ر ي ة في ج م ا ع ة التبليغ و ص ي ف الرحمن ا بن احمد الدهلوي نعم وقد نقل كلامه هنا ا ل ع ل ا م ة حمود اتوجري ل رحمه الله في كتابه القول البليغ في نصح ج م ا ع ة ا ل ت ب ر ي غ كان عندي ن س خ ة الكتاب ا ل أ ص ل ي ه ذ ه الكتاب نظره ا ع ت ب ا ر ي ة ق د كنت نقلت هنا في د ف ه البغي وسبحان الله أ ن ا بحثت عنها طويلا هذا اليوم فلم أ ع ث ر عليها ولكن وجدت على الموضع نفسه قد نقله الشيخ حمودة ويجري هنا الشيخ القول البريخ ويجري في حمودة مؤسس ج م ا ع ة التبليغ هو محمد الياس أن ك ن د ه ل و ي <تصفيق> الذي يظهر من كلام سيف الرحمن كما سوف ياتي أ ن ه أخذ هذه الطريقة. اخذ ل ط ر ي ق ة أ هذه ا ل ط ر ي ق ة من بديع الدين النورسي <تصفيق> الذي كان صاحب رسائل فتت... نعم كانت تسمى برسائل النور وكان يعني ب د أ في إ ص د ا ر هذه الرسائل في تركيا نعم في إ ي ف ا ن سقوط ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ث م ا ن ي ة فكان يعني يسعى بهذه ا ل ف ك ر ة التي طلعت عليه و ك ن يجمع الناس عليه على هذه ا ل د ع و ة حيث أ ن ا ل خ ل ا ف ة كانت قد يعني ب م خ ل ت و... وكانت على وشك السقوط ثم سقطت و... ومحمد إلياس يعني كان يتمذهب بالمذهب الحنفي السائد في الهند في ذاك الوقت وقد تعلم في إ ح د ى مدارس ديو بند في الهند وكانت تعد أ ك ب ر المدارس ا ل د ي و ب ا ن د ي ة في ذاك الوقت هذا البلد وديوباند ا ل ي ة م د ي ن ة م د ي ن ة في الهند وهذه ا ل م د ر س ة التي يعني تعلم فيها ن ش أ فيها محمد الياس كان قد أ س س ه ا نعم رجل يدين ب ا ل ع ق ي د ة ا ل م ا ا ت ر ي ي د ة ل خ ر ا ف ي ة كان يعني صوفيا مخرفا ت ر ي ي د ا م وقد ادعى أ ن هذه ا ل م د ر س ة انشاها ل ت ي في أ فيديو ب ا ن ت أ ن ه قد أ س س ت بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وانا هو الذي استفتح وافتتح هذه المدرسه وقد صرح بهذا صاحب كتاب ج م ا ع ة التبليغ في شبه ا ل ق ا ر ة ا ل ه ن د ي ة ويعد من أ و س ع الكتب ومن أ ه م الكتب التي ي ي ع ن فضحت وبينت ّ أ ص و ل ج م ا ع ة التبليغ و ن ش أ ت ج م ا ع ة التبليغ والحقائق التي يخفيها بعض أ م ر ا ء ا ل ج م ا ع ة هنا في مصر وهي م ع ر و ف ة و م ش ه و د ة بالهند وباكستان وبغيرها من البلاد و... وكان مما قاله وايضا ً أ ن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ل ه و ي أ ت ي الى هذه ا ل م د ر س ة أ ح ي ا ن ا ً مع أ ص ح ا ب ه وخلفائهم الراشدين ل ت ط ق ي ق حساباتهم وهكذا هذه ا ل م د ر س ة التي ن ش أ فيها محمد الياس يعني المؤسس ا ل أ و ل ل ج م ا ع ة التبليغ على حسب ما اشتهر عند الناس و أ و ل ا ل أ ص و ل التي تخالف فيها ج م ا ع ة التبليغ ونحن ا ل آ ن سوف نذكر أ ص و ل ا ل ج م ا ع ة التي عليها ا ل ج م ا ع ة سواء تبعا لمؤسسيها وتبعا لتصريحات أ م ر ا ئ ه ا وكبرائها و الخط ا السائد ل د ع و ة هذه ا ل ج م ا ع ة في منشائها في الهند ك ذ ل ك في باكستان وبلاد ف ي ا ل ا ل م ح ي ط ة و إ ن كانت يعني بعض هذه ا ل أ ص و ل قد لا تظهر جليه في بلاد العرب ب ا ل خ ص وخصوصا ص و مثلا في بلاد التوحيد ا ل س ع و د ي ة أ و هنا في مصر كانت تظهر عند الامراء الكبار يعرفون هذه ا ل أ ص و ل جيدا هذا التاريخ ولكنهم ي ع ر ف و ن هذا ا ت ا ر ي خ و ل لا يظهرون كل هذه ا ل أ ص و ل التي عليها مؤسسوا الجماعة ل ل ت ي ي ع ه الجماعه ا ة ن ا البلاد ك هذه ت د ع ا ل ل ق ا ع د ة التي اعترفوا بها وبينها وفضحهم فيها طالب الرحمن صاحب كتاب د ع و ة التبليغ في شبه ق ا ر ه ا ل ه ن د ي ة فلذلك يعني لا يستدرك أ و يقال نحن ما ر أ ي ن ا مثلا شيئا من هذا لا سوف, سوف نبين أ ي ض ا أ ن هذه ا ل أ ص و ل تظهر أ ي ض ا لمن ي ع ن ي ي ت أ م ل في واقع الجماعه هنا في مصر ا تظهر ت و إ ن كانت ا ل ص و ف ي ة ا ل م غ ا ل ا فيها لم تظهر عندها نعم. يعني جاليه عند بعض هؤلاءنا في مصر ولكنهم أ ق ل شيء أ ق ر و ا يعني هذه الجماعه ة فنقول خالفت أولاً الأصل الأول الذي خالفت تفسير ك ل م ة التوحيد بغير المعنى الصحيح الذي أ ت ى به كل الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء <تصفيق> والتنفير ن ع من م المعنى الصحيح للتوحيد الذي دعا إ ل ي ه كل الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء <تصفيق> وقد ب ن هذا الشيخ العلامة ا ب ن و ي ر رحمه ا ل ل تعالى في أهل ه الفتوى في ا ل ش ه ي ر ة ا ل م ن س و ب ة إ ل ي ه من ضمن ع د ة فتاوى دفع دفع البغي البغي مسخة な فسوء الى ا ل ع ل ا م ة أ انو هاسمير رحمه الله تعالى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 فاجاب الشيخ ابن ع ث ي رحمه الله تعالى قائلا الجواب、no. هذا التفسير ليس بصحيح لان تفسيرها على هذا الوش لا يتحقق به إ ل ا توحيد ا ل ر ب و ب ي ة فقط و م ع ل、mm. و م أ ن توحيد ا ل ر ب و ب ي ة وحده لا يدخل الانسان في ا ل إ س ل ا م、mm. ولو كان يدخل في ا ل إ س ل ا م ويعصم ويعصم ماله ودمه لكان المشركون الذين بعث فيهم و بعث فيهم النبي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين لا تحل ا دماءهم لانهم يؤمنون إ ي م ا ن ا كاملا ويقرون اقرارا كاملا بان الله سبحانه وحده هو الخالق الرازق المدبر للامور ومع ذلك فانهم لم ي لم يدخلوا في ا ل إ س ل ا م بل استباح النبي صلى الله عليه وسلم ب م ا ء ه م و أ م و ا ل ه م وسب وسبى زراريهم ونساءهم ووايت أ ر ض ه م ومعنى ك ل م ة التوحيد الصحيح أ ن ه لا معبود حق إ ل ا الله و أ ن جميع المعبودات من دون الله معبودات باطله كما قال الله تعالى ذلك ب أ ن الله هو الحق و أ ن ما يدعون من دونه الباطل و أ ن الله هو العلي الكريم ولم يفهم المسلمون من هذه ا ل ك ل م ة ا ل ع ظ ي م ة سوى هذا المعنى ولهذا قال ع ن ه إ ن ه م أ ي المشركين إ ن ه م كانوا إ ذ ا قيل لهم لا إ ل ه إ ل ا الله يستكبرون ويقولون أ ئ ن ا لا ت ا ر ك آ ل ه ا ت ن ا لشاعر مجنون تتبين لهذا ان المشركين أ ف ه م لمعنى ك ل م ة لا إ ل ه إ ل ا الله من هذا الذي جعل معناها مجرد اليقين و ا ل إ ي م ا ن ب أ ن الله تعالى هو الخالق الرازق وهذه م س أ ل ة ع ظ ي م ة يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يتوب إ ل ى الله من هذا التفسير الفاسد لمعنى لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن يرجع إ ل ى التفسير الصحيح الذي اتفق عليه المسلمون والذي يفهم من هذه ا ل ك ل م ة ا ل ع ظ ي م ة يفهم حتى المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم و أ ن معنى هذه ا ل ك ل م ة العظيم لا معبود حق إ ل ا الله هذا هو المعنى المتعين فيجب على هذا السائل أ ن يرجع إ ل ى الحق و إ ل ى الصواب و أ ن يقول توحيد ا ل ر ب و ب ي ة شيء وتوحيد ه ه ي شيء آ خ ر ولا يتم أ ح د ه م ا بدون ا ل آ خ ر توحيد ا ل ر ب و ب ي ة هذا الذي يدل عليه قوله تبارك وتعالى ان ربك هو الخلاق العليم سوره الحج و قول تعالى الحمد لله رب العالمين س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة و ما اشبه ذلك من ا ل آ ي ا ت أ م ا توحيد ا ل أ ل و ه ي ة فهو الذي يدل عليه قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو وليعلم انه لا احد يستحق العباده الا الله وحده لا شريك له نسال الله ان يهدينا جميعا وإخوان واخواننا الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد يقول قائل يعني انا سمعنا مثلا من بعض وراء الجماعه مثلا هنا في مصر ب أ ن معنى لا إ ل ه إ ل ا الله ا معبوده بحق إ ل ا الله نعم قد يكون بعضهم ب ت أ ث ر ه ب ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة التي تحيط به خصوصا مثلا في ا ل م م ل ك ة في بلاد التوحيد أ و هنا في مصر قد, يعني قد يكون ع ن ي إيه قد يتعلم شيئا من ا ل س ل ف ي ة لكلامة أو التوحيد من معنى صحيح كلمة التوحيد. ولكنه مع الوقت او مع انخراطه في هذه الجماعه ة ط ب ع يقيد بقيود هذه ا ل ج م ا ع ة فمن اصول هذه ا ل ج م ا ع ة التي يعني توافق هذا ا ل أ ص ل ا ل أ و ل ويعد ا ل أ ص ل الثاني البدع عندهم أ ن ه م لا يصرحون ا ل ب ت ة بالتحذير من الشرك ا ل أ ك ب ر بكل صوره فهذا يعده من اصول دعوتهم التي لا يحيدون عنه يعني قيد أ م ن ا فيعد يعني محرما عندهم محرما عندهم ذكر أ ي شيء يتعلق بالشركيات سواء من الشرك ا ل أ ك ب ر أ و ا ل أ ص غ ر فيحرمون ل ا ف على أ ت ب ا ع ه م الذين يسيرون معهم <تصفيق> أ ن يتكلموا او أ ن ي ح ذ ر و من الشرك ا ل أ ك ب ر سواء في دعاء غير الله عز وجل، يعني وجل او ل الله ش ر غير ك في دعاء أ في ا ل ز ب ح ا لغير الله أ و في ا ل ا س ت غ ا ث ة بغير الله الاستغاثة بالأموات والغائبين يعني من الأنبياء والأولياء أو يعني ما يعني يتعلق بهذا التوسل البدعي يتعلق أو من من يعني يعني فحتى لو صرح بعضهم في بعض تصريحاته انه يقول م ث لمن ا ل يدعوهم عليكم أ ن تعبدوا الله وحده فإنه, فانه لا معبود إ ل ا الله هكذا. هذا ك طبعا هذا هذا مرضو خ ط أ أ ي ض ا ل أ ن المعبودات غير الله كثيره ولكنها كلها تعبد بباطل أ م ا الذي يعبد بحق وحده هو الله عز وجل فالشاهد و قد يصيب ه يعني أ ح د ه م ا يقول عليكم تعلموا معبودة لها الله、كذب. ولكنه يعني لا يتعرض البتة بأن يقول لهم لا تشركوا بالله أو لا يعني يتعرض كذب تشركوا الشرك أن أنه لا بالله لا لا تقعوا بحق نحو إن الأكبر شرك وشرك في الدعاء الزبح او الشرك ة في ا ل ز ب ح او الشرك في اي ع ب ا د ة من ع ب ا د لا يتكلم في الشرك ة ا ل ب ت <تصفيق> ة وهذا الذي قد صرح به سيف الرحمن ا بن احمد الدهلوي في آلفا الشايف في إليه هاي التوجري التبليغيين كتابه ذكر كتابه المشار صناع <تصفيق> مقال انه ذكر في الصفحة السلسة عنه <تصفيق> اصول حمود عشر من انه من تعطيل جميع النصوص ا ل و ا ر د ة في الكتاب والسنه بصدد الكفر وبصدد النهي عن المنكر تعطيلا دابتا مع النداء بها باسلوب ت غ ل ي ظ عجيب وذكروا ايضا أ ن من أ ص و ل ه م التجنب بشده بل المنع بعنف من ا ل ص ر ا ح ة بالكفر بالطاغوت وتعليل م المنكر ن بالناهي عن الصراحة و ذلك ب أ ن ه يورث العناد ل ل ص ل ا ح فأين ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة التي هم جعلوها ا ل ص ف ة ا ل أ و ل ى من صفاتهم الست ف م ؤ س س ج م ا ع ة التبليغ قد يعني وضع لجماعته صفات ست جعلها هي أ ص و ل ا ل د ع و ة عند جماعه التبليغ وهي يقولون ي ع نحن ي ن ما خرجنا في هذا الخروج المبتدع إ ل ا لتحقيق هذه الصفات الايمانيه إ ي م ن ة الستة يعني خرجنا أنفسنا لكي يعني نحقق في أنفسنا وفي غ ي ر ن م ا ل ل م م س ن ذ ه ا ل ص ف ا الإيمانية ا ت ل س ت ة ف أ و ل هذه الصفات, الصفات عندهم ا ل ك ل م ة الطيبه ة كلمة لا ل إ إلا الله فهلهم الكلمة بمعنى الصحيح؟ لا فصروا هذه بمعنى ومجرد ك ل م ة عندهم فلم يفسروها بما فسرها به الرسل والانبياء في الوقت نفسه ما حققوا معناها التحقيق الكامل فهم حتى لو سلمنا جدلا انهم حققوا شق الشق الاول من اثبات ا ل ع ب و د ي ة لله وحده الحزب بعضهم قد يدعي ولكنهم ما, ما دعوا أ و ما تكلموا البته او ما اعلنوا المعنى للشق الثاني الذي يتعلق بالنفي ف ك ل م ة التوحيد تتكون من شقين إ ث ب ا ت ونفي أو نفي وإثبات نفي لا إ ل ه إ ل ا الله لا إ ل ه نفي نفي كل ا ل آ ل ه ة التي تعبد من دون الله وهذا بالطاغوت أنه أهل الذي العلم عبر بعض بكفر م ن ع ن ا الكفر ب ا ل ط غ و ت أ ن تكفر بكل ا ل آ ل ه ة التي تعبد من دون الله عز و ج فيدخل في هذا أ ن تعلن ا ل ب ر ا ء ة من كل هذه المعبودات سواء هي عبدت برضاها او غير رضاها فالمعبودات التي تعبد برضاها هي الطواغيط الطاغوت هو, هو كل ما عبد هو كل من ا عبد م دون الله برضاهم فان كان من العقلاء إن كان من العاقلين أ م ا إ ن كان من الجمادات فهو طاغوت أنه أو له ليس له إختيار رضا فالاصنام و ا ل أ و ث ا ن والمقامات التي تنصب على القبور هذه ك لا ه تعد من ا ل ط و ا غ ي ت بلا شك طبعا و ليس الطاغوت ب المعنى الحزبي الضيق الذي ضيقه الحزبيون في هذا الزمان ف ل ل أ س ف قد ر ب الخوارج العصريون من, من القطبيين ومن غ ي ر ي ن في هذا الزمان الشباب على حصر معنى الطاغوت في الحاكم فقط الذي وانظره هكذا صوروا للشباب يحكمه غيره يعني ف إ ذ ا ذكرت الطاغوت انصرف ذهنه المستمعين من الشباب بالخصوص إ إلي ل اليه ح ا إذا قلت الكفر بالطاغوت ك م قلت ع ع ن ن ي الكفر بالحاكم د ه ك ذ الى أ س ف ت ر ب ا ل ك ث ي ر من ا ل الذين تربوا على أيدي هذه الجماعات الخارجية مثل ل ش ب ب تربوا ا خصوصا هنا جامعة ا مصر في أيدي هذه ت ك ي ر والإجراء و ج م ع ة الإسلامية والإخوان المسلمين ومن يومان يتفرع عنهم او من شبههم من الدعاء الذين صاروا عليه على طرته هذا بلا شك يعني لم يقصدوا السلف السلف قالوا ا ل ط غ و ت وكل ما يعبد من دون الله ويدخل في هذا الحاكم بغير ما أ ن ز ل الله اذا استحل الحكم بغير ما أ ن ز ل الله ودعا ل ن ا س إ ل ى طاعته في فيما وضعها لهم مني من من أ ح ك ا م وتشريعات واستحل وضعها بغير ما أ ن ز ل الله وجعلها بديلا لدين الله عز وجل وكما ضربنا قبل هذا مثالا ب ك م اتى ل أ تركيا هذا, تركيا. وفعل هذا يعني أتى بالتشريعات ا ل ا و ر و ب ي ة كلها ب إ س ر ه ا واعلن س ت ب د لجاء ل ا ش ر ي ة ا إ س ل ل ا بأجمعها م ي ة أ ع و ص ر ا ح ة أ ن ه لا حكم ل ل إ س ل ا م واوجب ق ل يعني فأوجب على الناس أ ن يتركوا ا ل إ س ل ا م جمله وتفصيل ولكن ا أيضا كي يكفر عوهم قال ما علمت ل الحاكم الذي يعني قد يخالف في بعض ا ل أ ح ك ا م يعني ش ه و ة أ و ضعفا منه ولكنه ما ت ب ر أ ص ر ا ح ة من الاحكام ا ل ش ر ع ي أو م او أعلن أ البراء الإسلام من ما قال إ ن هذه ا ل أ ح ك ا م التي أ ح ك م بها أ ف ض ل من ا ل إ س ل ا م ما صرح بهذا وما قال بهذا فهذا شأن أصحاب الكبائر شأنه شأن فما ينبغي وما يحل لنا ان نطلق عليه انه طاغوت لهذا الإطلاق、طيب. المهم الذي الآن يعنينا ف ج م ا ع ة التبليغ و ا ل د ع و ة ما تصرح البته بالكفر بالمعبودات التي ط ل ب من د و الله ف ه م عندهم استعداد أ ن يذهبوا إ ل ى هذه المقامات ا ل ش ر ك ي ة البدوي و ف ل ح س ي ن بل في مقامهم الرئيس في مقريهم الرئيس بالهند ولا في مصر قد لا يظهرون هم ق د وافقوا ا ل أ ص ل ا ل ع ا م ل عند ا ل ج م ا ع ة في عدم التحذير من هذه الشركات ي البتة و إ ذ ا ر أ و ا من يحذر من, من هذا الشرك أ ن ك ر و ا عليه و أ ب ع د و ه عن ا ل ج م ا ع ة وطردوه من ا ل ج م ا ع ة وغلظوا عليه أ ش د التغليص فكيف الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء كيف تفلح وزير ج م ا ع ة وكيف ي ع نعتبر ي ن وزير ج م ا ع ة تحمل أ م ا ن ك التبليغ هذا لا, يعني لا يصح ولا يعني يكون ع ن ي ي البته ل أ ن ا ل ب د ا ي ة لا تكون إ ل ا بما ب د أ به كل الرسل والانبياء و حتى ان ي تزداد منع ا ب ص ي ر ه ب ه ذ ي ن ا ل أ ص ل ي ن عند هذه ا ل ج م ا ع ة <تصفيق> نذكر بعض الوقائع التي قد يعني صرح بها وذكرها العلامه حمودي تواجري في هذا ا ل ك ت ا ب ك ت القول ب ي ا ا ل ب ل ي ر تعال شيخ م ر ي ا فقال العلامه ح م د ت وجدي اقرا بدايه القصه ة بحديث عشر. الحاديه عشره ذكرها احمد احد مندبي ا ل د ع و ة ب الليل ي م د ك ر ه و ا ب ه ر ي د ي ه وارسلت الي من المدينه ا ل م ن و ر مدكرة ان الجماعه التفريغيه تعلم الدين بطريقه ة صوفيه قال وما هي الا من الا ن ح ل ة الا نحلة من النحل الصوفيه, من النحل الصوفية. من النحل الصوفية. يفصلون لا اله الا الله بتوحيد ع ق و ب ا ت ه ويتهمون ا ل ص ح ا ب ة ل ا ن ه م لا يعرفون التوحيد ثم قال ت خ ل ت على مدرس تبريغي في الصف الثالث الابتدائي وهو يدرس موضوع محبه خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم فلما وصل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان عمر بن الخطاب لما وقع في ا ل م ج ا ع ة والبحر في زمنه كتب الى امراء الانصار ي ط ل ب منهم مدد الارزاق ا ل م قال هذا المدرس التعليمي ان عمر بن الخطاب فتن في دينه بسبب فعل الاسباب قال كاتب المذكره ف ر ج ل في ب س ر ت ه هذه اتهم عمر بن الخطاب ب أ ن ه لا يعرف التوحيد وهذا منكر ل أ ن عمر بن الخطاب اعرف منا بالتوحيد ومنه ي ت ع ل م التوحيد واراد التبليغي وأراد في هذه ا ل ق ص ة أ ن يقول إ ن فعل ا ل أ س ب ا ب ش ر وليس ا ل د ي ن وهذا ا ل أ م ر سائد عند أ غ ل ب من ينتمي ا ل ج م ا ع ة حتى في مصر ون ت ج د أ أغلب أصولهم البيانات、هذه. يعني من ضمن من ضمن هذه ومن ضمن يعني سماتهم انهم اذا خ ر ز و ا في هذه ا ل ث ل ا ث ة ايام يعني يصدرون ع ن ي ي بيانا بعد الفجر او بعد المغرب لا اصقر ولا ادري يعني. هذا البيان يكون فيه البيان تكون توجه كلمة اعتكفوا فأغ... تفوح من هذه هم دائما ً تجد أ ن ه م يحرضون ع ن ي ي الناس على ترك ا ل أ س ب ا ب أ و يزرعون ع ن ي ي في الناس أ ن ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب هذا يعد قاضحا ً في التوحيد وبالفعل هم يعني طبقوا هذا في خ ا ص ة أ ن ف س ه م ف إ ن ك تجد أ ن ه م يخرجون ب ا ل أ ر ب ع ي ن يوما ً وقد تركوا نساءهم و أ و ل ا د ه م بلا راع وبلا أ س ب ا ب يعني تحفظهم بحجه ة إ ي أ ن ه م سوف يحفظون ب ب ر ك ة الخروج ف ي ق و ل إ ن الله سوف يحفظ سوف يحفظ يعني أ ه ل ي ه م و أ ب ن ا ئ ه م ب ب ر ك ة سياحتهم في ا ل أ ر ض ومعنى و تجد أ ن بعضهم يتبجح نعم يقول ت ب ج ح ا لك إ ن ي مثلا تركت زوجاتي حاملا وخرجت مع, الـ مع, الـ مع, الـ مع الاحباب أ ر ب ع ي ن يوما ثم عدت ف ف ج ي ت ل أ ن زوجتي اخبرتني ا ن حدثت لها ك ر ا م ة وحدثت لها آ ي ة في الولاده ورزقت يعني برزق لدني ما أ خ ذ ن ا ب أ س ب ا ب ه ويحكي ع ن ي أ لك ق ص ة قد تكون ص ح ة بالفعل ولكن ولكن يعني هذه ا ل ك ر ا م ة المزعومه ة ي كانت من ر ح م ة الله بهذه ا ل م ر أ ة ليست من باب ل ل م ة له أو ب ر ك ة الكرامه خ ر و ج هذه ا ن ت ح م من ة ل ل ل ه بهذه ا ر أ أ ة ن يسر له ه ا من إ ي يعني من أ ع ا ن ه ا على أ م ر ا ل و ل ا د ة هذه و أ ن ه ا كانت س ه ر ة م ي س و ر ة حيث أنها ما وجدت رجلها ا لزومه المفترض أ ن يكون عونا لها في, في هذه المحنه ولا ج ا ت إ ل ى ا ل أ غ ر ا ض وقد ك ن تعرضت أ ن تنكشف على ي ع ل ا ل أ ج ا ن ب بسبب غياب هذا الزوج ل أ ن ه ا كانت في حاله ة ط ب ع يرسل ل في خلال هذه ا ل و ل ا د ة الشاهد يعني أ ن ه م يتركون الزوجات و ا ل أ و ل ا د بغير أ س ب ا ب ك ا ف ي ة وهذا يدل عليه على ت ر س ق هذه ا ل ع ق ي د ة فيهم ومن ثم ي ب ص و ن هذه ا ل ع ق ي د ة في الناس فيقولون لهم أ ن ت تعال اخرج معنا حتى و ان تركت عملك او حتى يعني قصرت م ا في عملك الذي تكتسب منه الرزق الرزق الدنيوي وتكتسب منه وتكتسب في الدنيا وسوف ترزق ب ب ر ك ة الخروج وان لم تاخذ بالاسباب ويقولون يقول انك ان يعني يعني احدهم أنا يعني إذا اعتقدت لن أنني لن ارزق إلا بالاسباب ه ذ ا يعد من الشرك هذا من الخلل ومن سوء الفهم أ ن ت تعتقد أ ن هذه ا ل أ س ب ا ب لا ترزق بذاتها هذا حق نعم ولكن في الوقت نفسه ما يصح أ ن تعتقد أ ن ك سوف ترزق بغير اسباب ف ا ل و س ط ي ة في هذا الباب أ ن تعتقد أ ن الله عز وجل هو الذي يسبب هذه الاسباب أ س ب ب هو الذي ي ر رحم لك ل ا أ س ولكن في الوقت نفسه تعلم أ ن ك لم تصل إ ل ى ا ل ن ت ي ج ة أ و لم تصل إ ل ى المسببات التي يقدرها الله عز وجل إ ل ا ب ا ل أ س ب ا ب التي خلقها الله سبحانه وتعالى ف أ ن ت ل م تصل مثلا إ ل ى الشفاء إ ل ا باخذ ل أ ب أ س ب ا ب الشفاء التي شرعها والتي الله سبحانه و التي يعني أ ح ل ه الله ا و لن تصل إ ل ى مثل الى أ ن تحفظ ا ل ق ر آ ن إ ل ى أ ن تحفظ ا ل ق ر آ ن لن تصل إ ل ى تحقيق العلم او الى الاجتهاد في تحصيل العلم إ ل ا بتحصيل العلم هل من الممكن أ ن تصير عالما ربانيا بالعلم اللدني هذه ط ر ي ق ة هي اهل ا ل ت ص و ف وهذا هو الذي عليها أ ي جماعه التبليغ هم يقولون نحن نخرج في سبيل الله هذا الخروج المبتدع وسوف نتعلم في خلال الخروج يعني يعني تفيض علينا فيوضاة العلم تفيض الخروج هكذا يصرحون سواء في مصر أ و في خارج مصر يقولون نحن ايه سوف ت أ ت ي ن ا الروحانيات و ت أ ت ي ن ا في و ض ا ف ة العلم ب ب ر ك ة الخروج في سبيل الله ويقولون إن هذا هو العلم الحقيقي هذا على ط ر ي ق ة ا ل م ت ص و ف ة الذين يعني يدعي أ ح د ه م ي ايه حدثني قلبي عن ربي ويقولون نحن ايه يعني رزقنا بالعلم اللدني الذي أ ت ا ه الله ل ل خ ض ر عليه السلام و أ ت ي ن ا ك من لدنا علما فهكذا فهم ك ذ ا أيضا التبليغيون ف ه لا ي أ خ ذ و ن ب أ س ب ا ب العلم ولا ي ك ت ه د و ن في ا ل أ خ ذ ب أ س ب ا ب الرزق على الوجه المطلوب ويرسخون في الناس هذا المعتقد الفاسد القائم عليه على القطح في توحيد من ي أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب لطلب العلم أ و لطلب الرسل هذا يعد اصلا من اصولهم و إ ن تفاوتوا فيه أ و إ ن تفاوت بعض أ ف ر ا د ه م فيه يعني التزاماً وضعفا. طيب. نريد أ خ ا مستيقظا ن ق ر أ عليه ع ز ر ه مع احترامنا يعني ل إ خ و ا ن ن ا نريد من كل و ص و ت عالي مرتفع يسمع كل إ خ و ا ن تفضل ن ا شكراً بارك الله فيك ا ل ق ص ة الثالثه ع ش ر ة ذكرها الشيخ أ ح م د بن صالح بن ك ا ب الحسامي في الكتاب أ ر س ل ه إ ل ى بعض ا ل ش ا ي خ ف تاريخ واحد تسعة ثلاثة وثلاثمائة و تسعه وثلاثه واربعون أني جنبت إلى و ا ل في ا ث م ئ ه والف جرير حتى ذهبت الى المسجد المنتدى أو بالمطار وكان مني أن, ان وضحت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم كيف ب د أ يدعو واول ما ب د أ في دعوته الى توحيد الله عز وجل وحذر من جميع ما يعبد من دون الله فعندما وضحت ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ه اعتدى علي م ج م و ع ة منهم أ ر ب ع ة أ ن ه امتار ر أعرف لا أ س ا ه م أ ع ف أسماؤهم لا أ ع ر ف أ س م ا ء ه م و إ ن م ا ي س م و ن ا م ن ج م ا ع ة التبليغ فمسكني أ ح د ه م وقال لي ن م انت شيطان ناطق انت بضد ا ل ب س ل ا م و المسلمين أ ن ت ح ر ي ب ت خ د م جماعه التبليغ و أ خ ذ و ا فلوس الميكروفون و أ خ ذ و ا فلوس الميكروفون و هذا ليس بالغريب عليهم فعلوا هذا مع أكثر من و اكثر ح د و أ من واحد من أ ه ل العلم و من ط ل ب ة العلم إنهم إذا جاء اذا جاء احد أ ه ل العلم إ ل ى مقر س ج د هم فيه م أو إلى, مقر أو إلى مقر لهم وتكلم بالتوحيد م ح ذ ر من الشرك ا ل أ ك ب ر فعلوا معه نحو هذا الصنيع اما ان يسبوه و إ م ا أ ن يطردوه و إ م ا أ ن يقطعوا عليه المكبر وإما يعني التي لا يفعلها السفاء إلى、السفراء. وهذا ح د س معي شخصيا فمنذ ما يقرب من ثلاثه اشهر أو يزيد في ص ل ا ة الفجر التقيت و ا ببعض أ ع ض ا ء هذه ا ل ج م ا ع ة وكانوا قد خرجوا في هذا المسجد ثلاثه ة أ ايام ل و أ ل ق ي ت عليهم ك ل م ة ع ا م ة يعني م ج م ل ة في شرح حديث جبريل عليه السلام في بيان أ ص و ل الدين أو في ي ب الاسلام ن مراتب د ي ن ل إ ثم الايمان ثم ا ل إ ح س ا ن وتكلمنا عن أ ه م ي ة أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن و أ ن هذه هي أصول الدعوة هي اصول ل د ع و وهي ة أ ا ل د ي التي ينبغي ن أن تكون ع ن عند كل من د تصدر د ا ع كل ل و ة ففي اليوم الأول الأول يعني ما شعروا بشيء أو يعني استحسنوا الكلام او س ت ح ن استحسن الكلام ا أو بعضهم الكلام وشكرونهم في اليوم التالي قام أ م ي ر ه م و أ ل ق ى البيان ولغبط فيه أ ت ى ب ك ل ا م ي مخالف العقيده فقمت بعده و ب د أ ت أ ع ق ب عليه و أ ذ ك ر ه م بالتوحيد فاذا بهذا ا ل أ م ي ر المزعوم يعني يغضب ع ن ي ي ويقول لي يعني او حتى قال لي هذا قبل ا ل أ ب د ا ف أ ي كلام واضح أ ن ه م لما جلسوا مع أ ن ف س ه م وعرفوا أن ان ل ل ل ك ا ا م ذ ي الكلام أنا ذكرته في هذا ا المجمل المتعلق ببيان أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن يمسوا معتقدهم أ و يمسوا م ن ا ج ه م فعرفوا اني اتكلم ب هذا الكلام تحذيرا منهم أ و أ ن ي ادوهم إ ل ي ه ل أ ن يلتزموا باصول ا ل إ ي م ا ن السته ة وأن يتركوا ذ ه تدعاها لهم الصفات الستة التي الياس فقال لي في بداية الجلسة لي قبل أن أتكلم بأي شيء قال لي في بأي شيء محمد ما نحن أن ما قابلنا كلام اي لك ولكن ا نقبل اي ل ا م ثم لك ي ع ي لا م طبعا احس نقبل هذا ليه الكلام العامة الجالسين مفخر من يعني ف ا احنا لا ل ن ق منك كلاما إلا, إلا, كلا الا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقلت, لا فقلت, لا فقلت للحاضرين ف ق ت ل ل قال قلت لكم امس كلاما بخلاف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ق ر ل اليه ة أنت ما العامه ا ل ل و ك ل ا م ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه عليه وسلم <تصفيق> ثم يعني لما ب د أ ت أ ت ك ل م و أ ذ ك ر له بعض ا ل أ خ ط ا ء التي وقع فيها في كلامه فإيس يعني, يعني يصول ويغضب أيضا ويقول به أ ن ا لن أ س م ح لك ب أ ي شيء يمس أو يهدم م س أو ي هذا العمل يقصد بالعمل إيه؟ عمل أنا ويقول لا انا إيه؟ لا اسيبك أ ي كلام سيمس هذا العمل أ ن ا ه ر د عليك ويا ليت ارد برد, برد علمي يرد الجهلات التي يتكلموا بهذه وبهذه بها الجهالات السفاة ثم ه ذ ا موطن الشاهد الأهم يعني لما ب د أ ت أ ر ك ز و أ ع ي د و أ ك ر ر في ا ه م ي ة التوحيد ومعنى ف ي ك ل م ة التوحيد م ع ن ى الصحيح فاذن هذا ا ل أ م ي ر يمل ويقول لي ويقول يعني ب ج ر أ ة و ب و ق ا ح ة غير غير يعني ب م ص ط ل ح العام العام غير الشريط غير الكلام في التوحيد هكذا أ ق س م ولا قالها هكذا ص ر ا ح ة أ ن ا أ ت ك ل م في التوحيد في معنى التوحيد في أ ه م ي ة التوحيد ف ا ذ ب ك هذا السفيه أ م ي ر هذه ا ل ج م ا ع ة في هذه المنطقه ولا أ د ر ي في أ ي منطقه ة هم كانوا في هذه ا ل م ن ط ق ة يقولوا, يقولوا لي هكذا ا ه ص ر ا ح ة غير يعني إ ح ن ا زئب هذه جماعه ة التبريك ف... وبنحو هذا أو يعني هذا ايضا أ حدث مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كما ذكر هذا وصراحه في هذه الفتوى يعني كتب دفع البقر وهذا اللقاء الذي تم بعد الجماعه بفضل ل ق د سجل وسجل فيه أ ق و ا ل هذا السفيه وتجدونه في إ ح د ى ا ل أ ق ر ا ص الثلاثه التي أ ع ط ي ت ه ا ل ل أ خ ر ى بالموسم علينا. الفاتر الفرزان. زي فتوصد سئل حفظه الله ما هي او من هي ج م ا ع ة التدبير وما منهجها الذي تسير عليه وهل يجوز الانضمام اليها والخروج مع افرادها ل ل ج ع و ة كما يقولون ولو كانوا متعلمين وعندهم عقيده ص ح ي ح ة فابناء هذه البلاد فاجاب ا ل ج م ا ع ة التي يجب الانضمام إ ل ي ه ا والسير معها والعمل معها هي ج م ا ع ة اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة التي تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه و أ ص ح ا ب ه و أ ص ح ا ب ه أ م ا ما قالتها ف إ ن ه يجب أ ن ن ت ب ر أ منه、م. نعم يجب أ ن ندعوهم الى الله, إلى الله على السنه الرسوليه ن د ع و هكذا م وسلم الى الله على, سنة، على سنة رسوله صلى الله عليه علينا على سنة ليسوا جماعة الشيخ الفوزان واضح من كلامي انه يعتبر هذه ا ل ج م ا ع ة ليست من ه من ج م ا ع ة أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه يجب ق و ل ي عليه ان يكون, أن يكون ولاؤنا ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة لا يكون لاي جماعه او لاي حزب كائنا كان. فهكذا من ليست م كان وصل إليه. إن شاء الله ا ل ت ب ل ي ر ولاخوان المسلمين وحزب التحرير وغيرها في بلاد المسلمين ع ا م ة فقال أ م ا هذه الجماعات ا ل و ا ف د ة فيجب الا نتقبلها ل أ ن ه ا تريد أ ن تنحرف بنا أ و تفرق تفرقنا وتجعل هذا تبليغي وهذا اخواني وهذا وهذا وهذا لم هذا ق ف ر ب ن ع م ة الله تعالى حيث يقول يقول الله تعالى واذكروا َ نعمه الله َِّ عليكم ََْْ إ اذ كنتم ُْْ أ َ ع ْ د ا ء ف َ أ َ ل َّ ف َ بين َ قلوبكم ُْ ف َ أ َ ص ْ ب َ ح ْ ت ُ م ْ بنعمته َِِِ خ ْ و َ ا ن ا نحن على جماعه واحده وعلى وحده وعلى بينه من امرنا فلماذا نستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير لماذا نتنازل عما اكرمنا الله عز وجل به من الاجتماع والكلفه والطريق الصحيح وننتمي إ ل ى احزاب تصادقنا وتشتت شملنا وتزرع العداوه بيننا هذا لا يجوز ابدا هذا غ في موطن الشاهد الشيخ غ ز ا ن يقول انه شاهد بنفسه م ش ا ه د ة العيال زهد ج م ا ع ة التبليغ في التوحيد اه ونقولهم من ذكرها و... من ذكر, ذكر ل ت وذلك ح ي د و عندما ا ن ق ي ت م ا ل ح ض ا ر ة في التوحيد في بعض مسجد الرياض وكانوا اي ج م ا ع ة التبليغ مجتمعين فخرجوا من المسجد و م ث ل بعض المشايخ ألقوا, القوا في المسجد نفسه محاضره عن التوحيد فخرجوا منه عند ذلك وكانوا نازلين فيه فاذا سمعوا الدعوه الى التوحيد خرجوا من المسجد مع انهم يدعون الى ا ج ت م ا ع المسجد لكن لما سمعوا الدعوه الى التوحيد خرجوا من المسجد ر ا ي ت م هذه شهاده, شهادة عدل شهاده عدل من يوم كبار هدول أ ه ل العلم يشهد بها على هذه ا ل ج م ا ع ة بل ينقل هذه ا ل ش ه ا د ة عن غيره من العلماء الذين أ ل ق و ا دروسا في التوحيد في المسجد نفسه الجماعة فان كان، إن كانوا ينفرون من مجالس التوحيد فكيف يدعون الناس الى التوحيد إ ذ ا كانوا أ س ا س ا ً ينفرون من هذه الدعوة وينفرون منها ويطعنون في الـ الـ الذين يقومون بهذه ا ل د ع و ة ففاقدوا الشيء لا يعطيه بل ه م صاروا حربا ً على د ع و ة التوحيد فصاروا حربا على علماء التوحيد فكيف بارك الله فيكم تدخل هذه ا ل ج م ا ع ة بهذا ا ل أ ص ل الفاسد ولو ا لم يكن عندهم إ ل ا هذا الاصل أ ص ل ل الذي يتعلق كلمة التوحيد المعنى ل ب بتفسير بغير د ع ي ا ح ي و ب ا ق ط في البدعي م ع ن ى الصحيرة للتوحيد و ت ت ن الناس عن ف ي ي ر مجالس ل و ح وبالنفرة ن د لو لم إلا الأصل لكفى يكن هذا به ان يخرجوا به عن حيز أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه و أ ن يصيروا فرقه من الفرق الى ت ي ل اصول البدعيه التي تخصها والتي هي تعد من السنتين والسبعين فرقة التي حذر منها الرسول السنتين التي هي منها الله عليه تعد من فرقة حذر فلماذا صلى شك وصل إليه ك ت ب أ ه ل العلم وفتاوى أ ه ل العلم ووصل إ ل ي ه كتاب ك ت الشيخ ب ا حمود التويجري الذي ذكر فيه بعض هذه الحقائق ها؟ ورغم هذا يخفي كل هذا ويتهم العلماء ا ل أ ف ا ض ل الكبار ومن ص ا ر على طريقهم إ ذ ا هم اخرجوا هذه الفرق من حيث أ ه ل ا ل س ن ة والجمعه ة ي ت م م بأنهم النظم ه هذا ها بولاية التجريف وليس من هم غلاه التجريح غلاه التجريح الذين يدافعون عن التوحيد ويدافعون عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلك إ ذ ن ق س م ة ض ي ظ ة بل غلاه التجريح بلا شك هم الذين ي ط ع ن و ن في علماء التوحيد هم الذين يمررون هذه البدع ويطعمون في من يحذر من هذه البدع فجماعه التبليغ و ا ل د ع و ة به... به... به... بهذا ا ل أ ص ل ا ل ف ا س ق يصح أ ن يطلق عليهم انهم ن من غ ل ا ت التشريف حيث انهم يجرحون في العلماء وينفرون ف طلبة العلم و ي الناس عنهم وهذا من أ ع ظ م الغلو في الجرح أ ن تجرح عدلا أ ن تجرح عالما ربانيا أ و أ ن تجرح يعني داعيه يدعو إ ل ى منهج ا ل ص ل ا ة الصالح و أ ن تنفر الناس عنهم و أ ن تطعن فيه و أ ن ت س ب ه م هذا يعد من اعظم الجرح أ و من اعظم الغلو ة في الجرح بلا شك هم من غلاه التجريح ومن يسكت عنهم او يدافع عنهم بالباطل يعني يمرر بدعتهم فهو بلا شك يلحق بهم يلحق بهم شاء وابى ن طيب والله مستحيل انتهت فاتو الشرك فوزانه ليس في بقيه ة فاكملوا واما انهم لا يقبلون ممن دعاهم الى التوحيد فنعم وهذا ليس, خاص بهم. ليس خاصا بهم, ليس خاصاً بهم. بل كل من يسير على منهجهم مخطط لا يقبل التنازل عنه و لو كانوا وقعوا في هذا ا ل أ م ر عن جهل فهم يمكن أ ن يرجعوا الى الصواب لكن وقعوا في هذا ا ل أ م ر عن ت ق ط ي ط و عن منهج يسيرون عليه من قليل فلا يمكن أ ن يرجعوا عن منهجهم ل أ ن ه م لو رجعوا عن منهجهم إ ن حلت جماعتهم وهم لا يريدون هذا فهمتم بارك الله فيكم الشيخ الفزانس يخالف الله هذه أن هذه كانت جماعة كانت جماعة أو على منهج موطن والجماعات والجماعات جماعة جماعة مخطط محدث مكتبع منهج أهل السنة والجماعة ومسمى كانت التبليغ كانت التبليغ بارك الأحزاب الأحزاب الشيخ الداء سواء الإخوان السنة ذكر يسيرون كل على أهل يعني عند أن أو هم يقبحون في كل من يخالف هذا المنهج وما عندهم استعداد أ ن يتنازلوا ن هذا المنهج الذي وضع لهم والذي أ ح د ث لهم فكما قال الشيخ ابو زيد لو تنازلوا عنه لسقطت جمعتهم ا ولا حلت هم لا يريدون هذا ا وهذا كما أنا هذا أ ن قلت قلت هذا أنا ل أ ع ض ا ء أ و ل أ م ر ا ء هذه الجماعة او ل ج م ا ع ة أ ل أ ص ح ا ب هذه ا ل ج م ا ع ة الذين أ ن ا نظرتهم قلت انا أ أ خ ي ر ك م بين خيارين وعندكم و ص و ل ا ل إ ي م ا ن ا ل س ت ة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وعندكم هذه الصفات ا ل س ت ة التي وضعها محمد إ ل ي ا س فتختاروا أي الأمرين. اي ل أ م ر ن أي ا ل أ م ر ي ن تختارون أو فسكتوا أ و أ خ ذ و ا يجلبون ع ن ي ي بخيلهم ورجلهم حتى يبلبلوا السامعين وحتى يخرجوا عن الموضوع حتى يعني يصرفوا ل المستمعين عن, عن, عن, عن, عن, عن الخيار ا ت الذي انا و ض ع ت و ن فيه وإيه؟ وشوشوا وإيه وانتهى ا ل أ م ر م ا يستطيعون لو قالوا نحن نختار وصول إ ي م ا ن ا ل س ت التي يعني جاءت في حديث النبي صلى الله عليه جاءت الله صلى ونترك س ل م الصفات ا ل س ت ة لسقطت دعوته فما يستطيعون فلذلك هم ب الذي ر ك ا ل ل ه فيكم ا يدعي لهؤلاء أنه, أنه, أنه بس ان ل لهؤلاء ذ ي يدعى أ المخالفه الوحيده التي عندهم فقط أ ن ه م ينقصهم شيء من العلم فقط ولكنهم على خير في كل ا ل أ ب و ا ب هكذا يزعم وهكذا زعم محمد حسان في فتره ا اخرى له م أ و يزوروا أنفسهم أ ن ف س ه م مظهر, مظهر المتابعه للعلماء فيقول و نحن ننكر نعم ع ر ج و ا ت التبليغ أ ن نقص العلم فقط ك أ ن هذه ا ل م خ ا ل ف ة ا ل و ح ي د ة التي عندهم ولا حتى يبينون ما هو العلم الذي ن ق ص ه م فلما العلم أتهموا ماذا فعلوا هل قبر العلم هل هل الجهل عنده الذي عندهم يعني يعد ن ي ي ع جهلا بسيطا ً الجهل البسيط يعني إ ذ ا علم صاحبه يستجيب للعلم أ م الجهل ا المركب المبني على ع ق ي د ة ف ا س د ة فلا يستجيب و ا للعلم ف أ ن ت زواجه أ و ل ا بالعلم الصحيح فعلوا معك هسه يتهربون منك أ و ينفرون عنك هم لا يقبلون العلم أ ص ل ا ولا يقبلون كلام أ ه ل العلم ولا يقبلون د ع و ة التوحيد فكيف يقال انهم على خير هل تظنون خيرا فيمن ينفر وينفر عن دعوه التوحيد هل في مثل هذا خير هم ما ق ا ب ل و ا اصلا ل خ ي ر اصلا فالشاهد يعني <تصفيق> ان هؤلاء اصحاب جهل اصحاب جهل مركب و أ ص ح ا ب ب د ع ة ومن ثم لا يقبلون العلم الصحيح القائم عليه على الكتاب والسنه وفهم سلف الامه انتهت الفترة نقالات عنهم وانتقالات عليهم نعم صحبوهم قرجوا ثم وجرقوهم كتاب حافل جامع ل ل ش ي خ مولد عبد الله تويجي ر رحمه الله إ ن ه كتاب ما تعرف شيئا حول هذا الموضوع ل أ ن ه كتاب متاخر جدا جمع كل ما قيل من قبل فلن يبقى فيه إ ش ك ا ل ابدا、لا. هكذا الشيخ القزا يعزو أ لكتاب الشيخ تويجي ر رحمه الله ط ع ا ل ى ن ق ر أ عليكم ن ا ض ا ن بعض المواضع التي تدل عليه على الشركيات والصوفيات التي عند مؤسسه الجماعه التي صرح بها محمد إ ل ي ا س فيما في في يسمى بمكتوبات او ملفوظات إ ل ي ا س فقال محمد إ ل ي ا س في الصفحه الخامسه والعشرين من مكتوبات إ ل ي ا س طيب، فرأينا تعرض اعمال ت ر ض أ ع ا ل ا م ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما ازداد تجشرك في سبيل التدليق ازداد فرح فرح فرحه بك ويرتاح وينبسط لنصبك في قبره المبارك. قبر المبارك هكذا يخص محمد اتباعه على ه ل ا الخروج المبتدع للدعوه ى ا ويحفزهم بأن النبي يعني الله صلى عليه وسلم يعني يطلعوا على هذه الجهود الجباره ل ج م ا ع ة التبليغ و ا ل د ع و ة و أ ن ه كلما ازدادوا جهدا في ا ل خ ر و ش في ا ل د ع و ة ازداد النبي صلى الله عليه وسلم فرحا لنصابهم وهذا يعني من ربط هؤلاء ب ع ق ي د ة التعلق ب ا ل أ م و ا ت و أ ي ض ا يحث الشيخ محمد زكريا الكندهلوي من اتباع محمد إ ل ي ا س على طلب ا ل ف ي و ط من القبور اهتموا ب إ ي ص ا ل الثواب إ ل ى ا ل أ ك ا ب ر هكذا فاذا عملتم بهذا تتوجه إ ل ي ك م أ ر و ا ح ه م وتنالون منها الفيوض والبركات كما نقل هذا طالب الرحمن في كتابه ا ل د ع و ة أ و د ع و ة التبليغ في شبه ا ل ق ا ر ة الهنديه و أ ي ض ا قال محمد يوسف من, من كبار دعاتهم إن صاحب هذا القبر يعني محمد الياس إن صاحب هذا القبر ش ي خ ا ن ا محمد إ ل ي ا س يوزع النور الذي ينزل من السماء في قبره بين مريديه حسب ق و ة الارتباط والتعلق به、فتصف. وانت تجد ان هذه ا ل ع ق ي د ة لها اثاره لها عند تدلييرنا في مصر فتجد انهم ث ل ا يقولون ايه على بعض كبار ا م ر أ ي ه م او م ش ا ي خ ه م يقولون في وجههم نور ي ق و ل نحن نذهب اليه حتى نستمد من نوره وحتى ننال اليه ا ل ه م ة من النظر في وجهه. إنه إيه؟ يعني نورا. و ج ه ه انه نورا يفيد و يعني كما يقول بعضهم أ ي ض ا نحن نشعر بالنور على وجوه أ ص ح ا ب ن ا و أ ح ب ا ب ن ا لما نخرج في الدعوه ة الدعوة إن إذا خرجنا في الدعوة يعني يفيد علينا من نور من نور ا في يفيد ل ل عز وجل نراكز ويقول أ ي ض ا أ ح د ه م لا يزال قبر محمد زكريا بن الدلوي وتكيته ا ينبوعا ل ف ي و د والبركات وقال أ ي ض ا هذا الشيخ محمد زكريا ا ه ذ إ ذ ا استفاد شيئا من قبور ا ل أ و ل ي ا ء ف ل ي ح س ب ه من الشيخ نفسه ف إ ن ب ر ك ة صاحب القبر إ ن م ا وصلت إ ل ي ه بواسطته ويقول أ ي ض ا أ ص ا ب ت الناس س ن ة في عهد عمر فجاء رجل إ ل ى القبر الشريف وقال يا رسول الله هلكت أ م ت ك فاستسقي الله هذا له ف ك ت الله ب ا م يسمى ب ف ض ا ئ لهم الصدقات في الصفحة الثالثة والأربعين ل بعد ق تسعمائة في و ن أيضا طالب ا ل ر ح ن والثلاثين من ونازل في الصفحة الحديث المئة كتابه لا إله بعد أثر إ لا أ ص ل له ولا زمامه ولا خطام ولا يعني ص ح ة او م ط ل و و ي ق و ل الشيخ محمد زكريا تثبيتا لهذا الاعتقاد في قلوبه ا ل د ا ع ي م ا ينبغي الشك في قبول مثل هذه القصص وهذا أ ي ض ا عند هؤلاء من أ ت ب ا ع هذه ا ل ج م ا ع ة الذين اتبعوها إ م ا بجهل و إ م ا على علم في مصر وغيرها ف ي من البلاد ا ل ع ر ب ي ة بالخصوص يقصون كثير من هذه القصص ا ل خ ر ا ف ي ة في بياناتهم ويحكون هذه الكرامات ا ل م ز ع و م ة والمنامات عن أ م ر ا ئ ه م وعن يعني مشايخ ا ل ج م ا ع ة في بلاد الهند وباكستان ويحتجون بهذه القصص والمنامات على ي ه ع ل صدق ا ل ج م ا ع ة وعلى يعني ذكر إ ن ج ا ز ا ت ا ل ج م ا ع ة التي حققوها في هذه البلاد ويقول ع ن ي ي أ ح د ه م ا ينبغي على مسلم أ ن أن يشكك وأن ي ش ك في ص ح ة هذه القصص يقولون هذا في بيانته هذا ف... فنحن نقول هذه الشركيات والبدع ه ذ الخرافيه قد لا تظهر كما بينا عند بعض اعضاء هذه الجماعه في البلاد العربيه بخصوص ولكنها وجوده وظاهره عند الجماعه في الهند في المقر الرئيسي الذي بني على اربعه قبور في دله وكذلك م و ج و د ة في باكستان وفي بلاد الاعاجم بالقصوص فهم كما صرح انعام سوف يأتي كما صرح ا ل حسن آ خ ر رؤساء ا ل ج م ا ع ة أ ن ه م يضطرون إ ل ى بيع أ ع ض ا ء ا ل ج م ا ع ة في الهند ب ا ل ص وكذلك ص وفي ب ا س ت ا ن و ك الاعاجم على, على هذه الطرق الصوفيه ا ل أ ر ب ع ة ا ل ن ق ش ب ن د ي ة و ا ل ج ع ف ر ي ة والجشتيه والقاضريه كما اعتذر بهذا إنعام الحسن اعتذر بذل أرسلها هذه الرسالة في الحصين ونقرأ الطرق يقولنا الشيخ سعد الحسين في ا ل ر س ا ل ة التي أ ر س ل ه ا إ ل ى الشيخ ا ل ع ل ا م ة بن م نزر ح م ه الله تعالى يطلعهما عليه على بعض حقائق هزيل جمال قال ا ق ر أ علينا اولا اعترافهم بالبيعة. اعترافهم ي بالبيعه وهي、لا. على اربع طرق ا ل ج ش ت ي ة و ا ل ن ق ش ة ب ن د ي ة والسهررديه ة و ا ل س ر والقادريه ر د ي ة و وقد عرفت <تصفيق> من اورادها ا ل م ر ا ق ب ة ا ل ج ش ت ي ة قضاء نصف س ا ع ة اسبوعيا عند قبر احد المشايخ مع ت غ ط ي ة ا ل ر أ س والوجه و ت ر د ي د الله حاضر ي الله ناظر ي وعرفت ا ل أ ن ف ا س ا ل ق د س ي ة ذكر الله بالانف أ بدلا بدل من اللسان والتنفس على ص و ر ة لفظ الجلاله وعرفت ا ل أ ن ف ا س ا ل ق د س ي ة هكذا عندهم ي س م ى ب ا ل أ ن ف ا س ا ل ق د س ي ة ذكر الله بالانف أ بدلا من اللسان والتنفس على ص و ر ة لفظ الجلاله عشر دقائق يوميا ً والذكر بلفظ الا الله أ ر ب ع م ا ئ ة م ر ة ولفظ الجلاله الله س ت م ا ئ ة م ر ة يوميا ً ثانياً تزيينهم البدع والخرافات والشرك ونشرها ب و ا س ط ة تبليغ نصاب بواسطة تبليغ نصاب الكتب هذا الأمهات يعد عندهم من الاصول أ ص و ل ل ل ت ي عندهم نحو ا أ التي عندهم الشيعة الشيعة مثلا ع ن د من الأصول كتاب اصول ل ك كتاب ا ف أ الكافي للكلين هذا يعد اصلا, أصول الشيعة يعد أصلاً من اصول الشيعه كتاب ل يعد جماعة أصلاً أصول ا من تبليغي نصاب والذي يعني ترجموه إ ل ى ا ل ع ر ب ي ة و س م و ه بفضائل اعمال ل أ ز و ر ا وتدليسا و ا ح ت و ي على كثير من البدع والشركيات وينشرونه غالبا عندهم يعني قد يخفونه عن بعض البلاد العربيه ة طب ك م ل ا مثل اه نعم مثل يا رسول الله ا س أ ل ك ا ل ش ف ا ع ة ورايت الرسول صلى الله عليه وسلم يده من القبر ليقبلها الرفاعي وان بعض الصالحين تذهب اليهم ا ل ك ع ب ة في اماكنهم هكذا ه في كتاب تبليغ النصارى هذه الخرافات ف ك صوتك أرفع ثالثا يوجد في المركز الرئيسي بدهلي مقبرة داخل المسجد ل ا ا في ز ويوجد ة الخلفية أميرها ا ل منه تضم قبر أ ل م ح في بناء المركز الرئيسي في السودان قبر ويخرج دعاه الجماعه الى المساجد ا ل م ب ن ي ة على القبور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 ويقيمون فيها و ي أ ك ل و ن ويشربون وينامون وهم يرون القبوريين يستغيثون ب أ ص ح ا ب الاضلع و ا ل أ م و ا ت فلا يجيز لهم منهجهم من ا ل إ ن ك ا ر عليهم أ و نصحهم أ و الاعتراض على ما يفعلونه من شرك أ و ب ل ع ه بكلمه ة إشارة أو م يسمحون يعني و ل ل غ غ او ء ا ش ا م ة أن يأتوا إلى ه ذ ه القبور في هذه ان ل م ق ر ا ت و و ي ط ف حولها و ي س بجانب ح و ن لها مركزهم في, دلها في دله طواغيث من ا ل أ ض ر ح ة تسمى حضره نظام الدين أ و ل ي ا ء لم ت ت أ ث ر بوجودهم منذ خمسين س ن ة ل أ ن تصحيح ا ل ع ق ي د ة ليس من أ ه د ا ف ه م وفي المقابل ر أ ي ن ا الم... في الملتزمين بمنهجهم حتى في مدن نجد, نجد, ونقرأها... نجد, و... و... نجد وقواها ن وفي أ ب ن ا ء ا ل ب ا د ي ة ميلا لتصديق وتح... الاحلام وتحكيمها وادعاء ل الكرامات ولي... ولي... ولينا, وليناً... ا ت ج ا ه ا ل ب د ع و ا ل م ب ت د ع ي ن و خ ل ط ا في ئ ل ا ل ت و ح ي د و ا ل ش ر و ت ق د ان المشايخ ي ع ن ي م ش ا ي خ التبليغ و ر ا ل ت ان المشايخ يحمي مسائل التبليغ وقالت ان و ل م ش ا ي ا ت و م ي مسائل ا ل م ب ل ي غ وقالت ان ا ل م ش ا ب م د ا ر س ا ل ق ر آ ن في م ر ا ك ز ه م ف ي ن ق ل ه ا ونشرها و ق ا ل أ ي ض ا وجميع ما ذكرت, ما ذكرت اقوالهم في هذه ا ل ر س ا ل ة على استعداد ل إ ع ا د ة ا ل ش ه ا د ة بما ر أ و ا وبما سمعوا وبما فعلوا الشيخ القصين الآن يعني يبلغ الشيخ ابن باز استعداد أن يأتيه به العدول على هذا الكلام هذه الشيخ القصين كان مكس مع هذه الجماعة ما ثمانية سنوات وكان المستشار الديني يبلغ على للشهود عليه على يعني يأتيه يقرم صعد صدق صعد أنه أن من به هذه مكس مع ل ل م م ل ك ة ا ل ع ب ي ة ا ل س و د ي ة في ا ل س ف ا ا ر ة ل أ ر د ن يكون ة ب ا ه ن ا ل س ف ا ر ة اردنيه ل ل س و ا د ي ة ب أ ويقول م ا ا ا لك ان ئ ق ع ه ا فلذلك يكون ذ ر ه ا ل آ بعض هناك ذ سفاره ل اردنيه العلامة <تصفيق> من أ ك ث ر ن ا خ ب ر ة ب ا ل ج م ا ع ة حملوا فرشهم وتبعوها في مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها يعني يذكر في الشيخ للشيخ مع الجماعة معهم بعد إنعام أنه ممن خرج وحمل معهم في كل مكان ابن هذه كل ذلك وكتبت الكتاب خرج فرشه المرفق وحمل ثم قال بعد ذلك الشيخ باس وكتبت للشيخ العام الحسن <تصفيق> فرد علي بما تجدون نسخته مع كتابه سئلك <تصفيق> وما يدل على الا على إ ص ر ا ر ه على باطله、طيب. قال الشيخ سعد الحسيني في رسالته للامام الحسن أ ز ع ج ن ا كثيرا ان اكد لنا بعض ا ل إ خ و ة الملتزمين ب ا ل د ع و ة المضحين من أ ج ل ه <تصفيق> ا و أ ن ك م لا يعتبوهم عددا من ا ل ا خ و ة من ج م ا ع ة ا ل د ع و ة في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة و آ ل ا ف ا من ا ل أ ع ا ج م على أ ر ب ع طرق صوفيه ة <تصفيق> على أربع طرق、صوفية. وقال وجدت اعترافا خط... خطيا منكم بالبيعه للاعاجم وزاد الشيخ سعيد فاعترف م ش ا ف ه ة بالبيعه لاثنين أ و ث ل ا ث ة من أ ه ل هذه البلاد ا ل س ع و د ي ة ووجدت اصرارا على استمرار هذه ا ل م خ ا ل ف ة مع م ب ق ا ء الشرك و ا ل خ ر ا ف ة في تبليغ نصاب وقد ر أ ي ن ا كيف دب هذا الانحراف إ ل ى بعض إ خ و ا ن ن ا من ا ل ج م ا ع ة الذي لا نعرف أ ن ه م وقعه في ب د ع ة البيع ة فلا يتزاوج أ ح د ه م أ و يبني بيتا أ و يغير وظيفته إ ل ا بعد م و ا ف ق ة أ م ي ر الجماعه ة ذ ا الصادية وقال أ ي ض الشيخ ا صعد الحسين في رسالته الانعام الحسن أ م ي ر الجماعه ة في ا ل ن د تتجنبون تعريض الدعاء لدروس التوحيد في مركز الدعوه وتمتنعون من ا ل إ ن ك ا ر المباشر على المشركين ومرتكب الكبائر ب ح ج ة عدم البحث بالخلافيات وقال مبايعتكم للدعاء وتدريس الشرك و ا ل خ ر ا ف ة م ك ت ا ب ة القاضي عبد القادر للتمام الشركيه أ م ر لا يمكن ف ص ل ه عن ص و ب ا ل د ع و ة وقال سكبتم عن ا ل أ م ر ا ل أ س ا س ي بالخلاف معكم هو الشرك ب د ع ا ء غير الله و ا ل ا س ت ع ا ن ة بالمخلوق فيما لا يملكه إ ل ا الخالق ف ق ا ل أ ي ض ا تحملتم وزر ادخال ل الصوفيه إلى م ب الى و ح ي أي إ ل ا ل م د ي ن ة إلى م ك ة عن طريق بيعاتكم لبعض السعوديين الله مستهل وقال ومؤسس الجماعه وابنه ا ل ز ي تولى, تولى ان الشيخ ه ا من محمد الياس رحمه الله بايع الشيخ رشيد الكنكوهي ه ي ا ل ك ك ن و ا ل ك ك ن ه وان ي ل ك ك ه و و ي الشيخ محمد يوسف بايعه والده بعد ذلك ولما توفى الشيخ كثرت مراقبته وذكره وسلوكه وكان يفرش الحصير ويجلس في أ ك ث ر ا ل أ ح ي ا ن خلف قبر وقال الشيخ رحسين الشيخ عبد القدس بين الكهربي ا ا و ل خ ي مع جماعة الدعوة في ع السنوات الجد وخرج معهم أ ر ب ع سنوات م ت ت ا ل ي ة ل م د ة أ ر ب ع ة أ ش ه ر و أ ك د هذا الاخ أ ن ه بعد خروجه الطويل ل ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة بايع الشيخ إ ن ع ا م الحسن أ م ي ر ا ل ج م ا ع ة على أ ر ب ع طرق ا ل ج ش د ي ة والنقش ب ن د ي ة و ا ل ق ا د ر ي ة والسهره و ر د ي ة و أ ن ه قبل ا ل ب ي ع ة البيعة قبل البيعة قبل البيعة و أ ن ذ ر ب أ ن أ ه ل نجد لا, يقدرون لا يقرون مثل هذه البيعه و قال ا ل ع ل م ة بن باز منذ أ ك ث ر من عامين زار الرياض أ ح د أ ف ر ا د ا ل ج م ا ع ة و من أ ك ث ر ه م جهدا و ت ض ح ي ة ترك وظيفته ا ل ر س م ي ة في ج د ة و أ ه م ل حياته ا ل م ع ي ش ي ة حتى يستطيع الالتزام ب ا ل ف ر و ج معهم أ ر ب ع ة أ ش ه ر كل عام واعترف لي ولعدد من أ ف ر ا د ا ل ج م ا ع ة هنا ب أ ن ه أ ث ن ا ء خروجه للعام الثالث وبعد أ ن اعتبر علماؤهم و أ م ر ا ؤ ه م ثابتا على منهج ا ل د ع و ة لا شك في إ خ ل ا ص ه لها وثقته فيها ب د أ بعض زملائه في ا ل د ع و ة من السعوديين والهنود يزينون له بيعه امير الدعوه في العام في د ل ه ي و ض ر و ر ة ذلك لتاثير أ ث ي في ر دعوته ل ن ا س ت أ دعوته في الناس هكذا ا ل ن ا س ر أ ي ت م هم يستخدمون ط ر ي ق ة ا ل ط ق ي ة مع ا ل أ د ب ا ع الجدد فيخفون عنهم تماما هذه البيعه في حتى إ ذ ا أ ح س ن و ا الظن ببعضهم أ و وجدوا أ ن هذا الرجل قد ثبتت قدموه قد رسخت قدموه في دعوتهم وانه ل م ي ك و ن ه م ب د أ و ا يلغونه الى أ ن يعطي البيعه ل أ م ي ر الجماعه الرئيسي في الهند و أ ر س ل و ه إ ل ى الهند في هذه ا ل أ ر ب ع ة شهور أو في غيرها كي يبايع ا ل أ م ي ر الرئيسي في الهند على هذه ا ل أ ر ب ع ة طرق ا ل ص و ف ي ة ويقنعونه ك م ا قال هنا بانك اذا بايعت هذه البيعه سوف تجد اثر هذا في دعوتك بعد ذلك من البركه ومن غيرها、أكيد. وتمهيدا لذلك اهتمام أمير ونحن ولا يكون بايعوا وصفروا بايعوا ويخفونا اهتمام أميرنا الأمر مصر هنا هذه أنهم في عليها نستبعد لاحظ كبار الطرق لذلك على إلى على السزج هذا أن أدباعهم الأمر طبعا قد و ت ن ه ي د ا لذلك لاحظ اهتمام ا ل أ م ي ر به وتقريبه من مجلسه واخيرا ص م ح له بالاشتراك في ت خ د ي س يستخدم لها بعض أ ف ر ا د ه ا ومثلها مضه التنبوله و ا ل ت ن ب ا ك في م ر ا ف ز ا ل ج م ا ع ة أ م ا م الجميع وبعد أ ن حذر من أ ن أ ه ل ا ل ج د لا يحبون ذلك تمت البيع ة على الطرق الاربع المعروفه عند المسلمين في القاره الهنديه عامه وهي الجشتيه والقادريه والسهررديه والنقصبنديه وذكر الامير اثناء البيع تسلمها وسندها من انعام الحسن الى محمد الياس الامير الاول هداه الله ذكر اسناده ا س في البيع البيعات ا ل ص و ف ي ة يفعلون هذا يذكرون ايه سندهم اليه الى شيخ ا ل ط ر ي ق ة والامير الثاني رحمه الله وقال فهمت من احد الواقفين على ا ل ب ي ع ة حديثا وهو امام مسجد في ح ل ة حلة, حلة ا بن دايل برياض ا ل في ايش ماذا حلة عوالحل مم. اين الموضوع اين الموضوع اين الموضوع اين الموضوع اين ا ل ي ا ض ي ع ن ي أ ن الموضوع اين الموضوع لعدد من الدعاه <تصفيق> يبلغ ا ل أ ر ب ع ي ن قبل شهرين <تصفيق> و أ ن ه ا س ل س ل ة ا ل ب ي ع ة م ت ص ل ة بالنبي صلى الله عليه و اله و سلم و ن ؤ ادير عليه وعليهم أ ث ن ا ء ا ل ب ي ع ة حبل من القماش ا ل أ ح م ر معلق ب ص ف ة د ا ئ م ة في سقف غ ر ف ة ا ل أ م ي ر العام في مركز ا ل ج م ا ع ة بدله لهذا الغرض ورغبه في التثبت من ذلك ذهبت الى ج د ة وقابلت أ ح د أ ف ر ا د ا ل ج م ا ع ة ممن ذكر لنا أ ن ه أ خ ذ ا ل ب ي ع ة نفسها ف أ ك د لي ذلك هذه بعض حقائق ا ل ج م ا ع ة التي تخفى عليكم فيا ليت حسان ويا ليت غيره ممن ل ل أ س ف حادوا بالشباب عن السبيل الصحيح و ط ر ك و ا الشباب في هذه المتاهات لا يدرون شيئا وجعلهم يعني يعيشون في هذه التعصبات في هذه ا ا ل أ ح ز بل ب و... وصاروا يعني أ ي د ي أ و صاروا يعني ايدي م س ا ع د ة لهذه الجماعات في استمرارها وفي بقائها على ن ه ي عليهم الباطل بل و ل ل أ س ف صاروا يعني عونا لهذه الجماعات على زياده ة أ ت ب ا ع م أنهم حيث ينصحون ا ل ش ب ا ب بمنهج بأس السلفي الذي السلف منهجا لا يكون رضيه قد أن تخرج م ع ه ذ ه ا ل ج م ا تتعاون معهم على الدعوة ولا بأس أن تتعاون ع معهم على مع على الدعوة ة وأن الإخوان بأس أن حتى ينصهر الشباب في هذه الحزبيات وفي هذه التعصبات ويصيروا حزبيا جلدا يناطح أ ه ل ا ل س ن ة ويقذف في أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة وهكذا ك أ ن هذه ا ل أ ح ز ا ب جعلت هؤلاء ا ل د ع ا ء برزخا بينهم وبين دعواتهم فكأنهم جعلوا هؤلاء الدعاء يعني مفتاحا لهم يمررون به دعواتهم ويجذبون بهم بيه الشباب إ ل ي ه الى دعواتهم حيث انهم جعلوا لهؤلاء ا ل د ع ا ء ه ا ل ة إ ع ل ا م ي ة ك ب ي ر ة وصار لهم اليه ا ل ص ق ه عند الشباب ك ي ف للاسف من س م وقعوا في حبائلهم وانصرفوا عن الدعوه الصحيحه سبقيا ا صلى ل وصلى الله على محمد و ع ل ي ه واصحابه وسلم